اما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل واما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث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 وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى ولو ان ما في الارض من شجره الأقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله وقال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا مندرجا في الايمان بالكتب فانه قدم ما يتعلق بالايمان بالكتب ثم ذكر اسئله تتعلق بالقران وافضى ذلك الى بيان حقيقه صفه الكلام لربنا سبحانه وتعالى فسال رحمه الله تعالى هل صفه الكلام اي الالهيه ذاتيه او فعليه وأجاب عنه بقوله أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه إلى آخر ما ذكر فبين في صدر جوابه أن صفة الكلام تكون ذاتية باعتبار كونها متعلقة بذات الله عز وجل قائمه بها فلما كانت كذلك لا تزول منها بحال من الأحوال فإنها تكون صفة ذاتية الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله عز وجل هي الملازمة لذات الله عز وجل كالعلم والحياة وغيرهما ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها تكون صفة فعل وبيّن وجه ذلك فقال باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفه فعل فإن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء بكلام يسمعه من شاء فلأجل تعلقه بالمشيئة والإرادة والاختيار صار صفة فعلية فالصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته أحسن من اختيار هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته فإذا كانت الصفة متعلقة بمشيئة الله وإرادته سميت فعليه في النزول والمجيء والاتيان وحين إذن فلاجل وجود المتعلقين جميعا صارت صفه الكلام ذاتيه فعليه فهي ذاتيه باعتبار كون الذات موصوفه بها لم تنفصل عنها وهي فعليه باعتبار تعلقها بمشيئه الله واختياره ثم ذكر المصنف ان كلام الله سبحانه وتعالى لا غاية له ولا انتهاء وذكر ما يصدقه من القرآن الكريم وهذا فيه إشكال لأن آخر الكتب المنزلة على الأنبياء هو قرآن الكريم طيب يكون بعده شيء يكون في كتاب بعده طيب اذا الله انتهاء ولا ما انتهى انتهاء لماذا اي كلام ما ينحصر الله يعني الان لو جان واحد وقال هتف بي هاتف إلهي نصوم الخميس القادم كلمات الله ما تنحصر ايوه احسن تقول كلمات الله الشرعيه انتهت يعني لا تاتي شيء لا ياتي شيء من كلام الله يتعلق بشرع واما كلمات الله الكونيه في تدبيره للكون بالامر والنهي للملائكه فهذا لا ينتهي هذا معنى قولنا ان كلمات الشرعيه انتهت إلى القرآن وأما الكلمات الكونية فلا غاية لها ولا انتهاء نعم أحسن الله يقول يعني مثل ما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا أمر كوني نعم سؤال من هم الواقفيه وما حكمهم جواب من هم من هم الواقفه وما حكمهم جواب الواقفة الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان من يحسن الكلام فهو جعمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان عندكم بعد فهو جعمي طبعا جديدا في قوس قوس وين أخذ الجملة. طيب، شو رأيكم هل الكلام هذا يجي عن الإمام أحمد؟ قالوا من كان لا يفسن وبي كان جاهلا جهلا بسيطا يأتي عن أحمد؟ لا، إنه ما يعرفون هذه التركيبة جهل بسيط جهل مركب. ولذلك هذا القوس خطأ. صواب من كان منهم يفسن الكلام فهو جهني. هذا كلام الإمام أحمد هنا انتهى. كما أخرجه الإمام عبد الله في السنة وغيره. العجيب أنه عزاه له ولكن ما رفع الكوس نعم رسال نعم. فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق والا فهو شر من الجامية لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما سلف من حكم من قال بخلق القرآن في سؤال متقدم اذ قال ما حكمه وقال بخلق القرآن ثم بين حكمه بالكفر والردة أورد سؤالا عن طائفة أخرى لم تقل إن القرآن مخلوق وهذه الطائفة تسمى الواقفة وقد سأل عنهم وعن حكمهم ثم أجاب بقوله الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول هو أحسن من هذا في بيان مذهبهم ما جرى عليه المصنف في معارج القبول وهو المشهور في كتب العقائد أن الواقفة هم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق هؤلاء هم الواقفة فهم يزعمون الوقف في الحكم على القرآن الكريم وهم الذين أشار إليهم ابن أبي داود في بقوله ولا تكو ولا تكوا في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا وبيّن حكمهم نقل عن الامام أحمد أنه قال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي أي من كان منهم يحسن علم الاعتقاد الجدلي العقلي المسمى بالكلام فهو جهمي فالمراد بالكلام هنا العلم الذي تواطوا على تسميته بذلك وهو علم تبين به الحقائق العقدية بالدلائل العقلية والأقيسة الجدلية فمن كان منهم يعرف علم الكلام فهو جهمي لأنه متستر بهذه الدعوى، فإن وقفه يؤول إلى منع كونه صفة لله عز وجل وهم لم يريدوا في قولهم القرآن مخلوق إلا نفي صفة الكلام عن الله عز وجل والواقف ممتنع عن الحكم بأن الكلام من صفات الله عز وجل فهو ملحق بهم تبعا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم من يقابله وهذا ليس من كلام الإمام أحمد وإنما من كلام المصنف أو من كلام غيره ممن نقل عنه بأن من لا يحسنه أي لا يحسن علم الكلام بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهذا تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان ويبين له أن القرآن كلام الله غير مخلوق فإن تاب وامن بأنه كلام الله غير مخلوق إلا فهو شر من الجهمية لأن الجهمية صرحوا وبينوا وهذا أخفى مقالته ودلس على الناس فشره أعظم لأن الذي يدلس الباطل يفسد في الناس أكثر ممن يصرح لهم فإن النفوس مجبولة على النفرة من الباطل المصرح به وإذا موه عليها الباطل ربما قبيلته فإذا تكلم متكلم بباطل رده الناس فإذا موه عليهم ولبس بحق ربما قبلوه ولما علم هذا دعاته الشروط من الاهواء والبدع والمنكرات جعلوا هذا جادتهم القديمه الى يومنا هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثه اللهفان كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراجه إلا في قال بحق انتهى كلامه كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراجه إلا في قالب حق أي لا يتمكن من أنهاره بين المسلمين إلا في قالب حق فيبدأ أول ما يبدأ يظهر للناس خيرا وهو يبطن خلافه فياخذهم شيئا فشيئا إما في شهوة أو في شبهة وهذا واقع اليوم فإن كثيرا من الناس يتسترون بالحق وهم يروجون للباطل يميز هذا من جعل الله عز وجل له بصيره سواء من دعاء دعا الشهوات أو او دعاه الشبهات ولهذا ينبغي ان يكون طالب العلم في حسن حصين من تمويهات المموهين وأن لا يسارع الى اقرار شيء هو مدحه والثناء عليه والمشاركة فيه حتى يرى قول العلماء لان العلماء لهم تمييز نافذ فانهم حقيقون به قول عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه أبو داود في كتاب القدر في رواية ابن جاسه أنه قال فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافل تكلموا انتهى كلامه فالسلام أن يلزم الإنسان جادتهم وأن لا يغادرها فكم من إنسان هرع الناس إليه فيما يدعو فما هي إلا سنوات خداعات حتى تبين حقيقة الدعوة إما إلى شهوة أو إلى شبهة ودعاة الشهوات والشبهات في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة يلهجون بالأخذ بالقرآن والسنة ومراعاة أحكام الشريعة وتقاليد البلد وآدابه فالفدم الذي لا يفهم ربما شاركهم مقالتهم ودعا إليها حتى إذا وقعت الواقعه لم يمكنه التنصل منها وباء بالخسران وأما العاقل فإنه يتحرز من رشاش هذه المقالات أشد من تحرزه من البول أن يصيب بدنه ولا يفلح الإنسان حتى يكون عاقلا لقلبه وقدمه عن المسارعة فيما يجيش بين الناس من حال أو مقالة ملازما طريقته الأوائل فإنها الحسن الامن الذي يسلم به الانسان نعم سؤال ما حكم من قال لفظي بالقران مخلوق جواب هذه العباره لا يجوز اطلاقها نفيا ولا اثباتا لان اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القران فاذا اطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول جهمية وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحاديه ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ختم المصنف رحمه الله تعالى بيان مذاهب أهل الأهواء في القرآن الكريم بذكر طائفه اخرى سائلا عنها بقوله ما حكم من قال لفظي بالقران مخلوق ثم بين رحمه الله ان هذه العباره لا يجوز اطلاقها نفيا ولا إثبات لاجمالها فان المجمل في العقائد يهمل المجمل من الالفاظ في العقائد يهمل معنى يهمل اي يطرح ويترك ثم بين رحمه الله تعالى وجه الإجمال الواقع فيه وهو كون هذا اللفظ يقع على معنيين أحدهما أن يكون المراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد والآخر أن يكون المراد باللفظ الملفوظ به الذي هو القرآن فإذا قرأ الإنسان مثلا قل هو الله أحد ثم قال لفظي في القران مخلوق فإنه ربما يكون المراد الملفوظ وهو قل هو الله أحد فإذا قال كذلك فإن مقالته ترجع إلى قول الجهمية لأنه يقول إن هذا وهو قل هو الله أحد مخلوق وإذا قال قل هو الله أحد لفظي بها مخلوق ويقصد غير ويقصد تلفظه بها فربما الى ذلك الى مذهب الاتحاديه الذين يقولون بان العبد متحد بربه سبحانه وتعالى فترجع مقالته اذا قال غير مخلوق اذا قال لفظي بالقران غير مخلوق يقصد تلفظي بالقران غير مخلوق فانه ربما ان رجع الى مقاله الاتحاديه الذين يقولون العبد رب والرب عبد ليت شعري من المكلف كما قال إمامهم ابن عربي فلأجل وجود هذا الإجمال في المعنيين وجب إهمال هذا اللفظ والطراحه ومن هنا قال من قال من السلف من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي اي يؤول قوله إلى قول الجهمية ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه يؤول إلى نفي أفعال العباد وهذه المسألة تسمى ببدعة اللفظية وقد نسبت إلى البخاري رحمه الله تعالى والبخاري من أضرأ الناس منها كما ذكر ذلك مبسوطا ابن القيم في الصواعق المرسلة وذكر أن مذهب البخاري من أحسن المذاهب وأبينها فإنه جعل ما لله لله وما للعبد للعبد فإن البخاري قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة وهذا معنى قول من قال الصوت صوت القارئ والقول قول الباري سبحانه وتعالى وقرر البخاري رحمه الله تعالى هذا في كتابه خلق أفعال العباد وانتصر له مقدما طريقته بن قيم في الصواعق المرسلة وبرأ البخاري مما نصب إليه فإن البخاري ابتلي بهذه المسألة وهجر لأجلها حتى تركه الكبار من اهل الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومحمد ابي يحيى الجهلي رحمهم الله تعالى فإنهم تركوه توهما أنه وافق اللفظية في مذهبهم وفي هذا بيان أن المتكلم في أبواب العقائد ينبغي أن يحترز فلا يتكلم في هذه الأبواب بشيء لم يتكلم به من قبله ويلجم لسانه عن القول في شيء لا تدركه عقول الناس فإنه ربما يقع فيهم موقع الشر فيكونون بين مؤيد منتصر لا يفهم ما تقول وبين معارض ينقض مقالتك ويرد جميع ما عندك من الحق وأنتم ترون أن تصانيف أهل السنة في العقائد غالبها مختصرات موجزة لعاية لهذا الأصل لأن باب العقائد من أبواب الخبر وأبواب الخبر مبنية على الغيب فينبغي للإنسان أن يلزم نفسه السكوت فيه وعدم بسط العبارة وأن لا يجاوز كلام المتقدمين وربما يعرض للالمعي الدكي مسائل مشكلات فلا يسارع بإظهارها وليلزم طريقة أشياقه المقتدى بهم في مثل ذلك ومن لاحظ تزكية العلماء الماضين للأخذين عنهم في هذا الأصل رأى عجبا فإنه وقع في حديث طويل فإنه مثلا وقع في حديث طويل يأتي إن شاء الله في محله في البخاري اشكال في صفة إلهية فسألت عن ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الطائف فلم يزد عن قوله رحمه الله يجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخر الجملة المعروفة في العقائد والشيخ غير جاهل بهذا الإشكال لأن الشراح تعرض له كما أن الأصوليين تكلموا على ما فيه من صفة إلهية وأثرها في علم أصول الفقه وانتحال بعض المذاهب المبطلة لها ومع ذلك اقتضب في جوابه ليعلم السامع له الأخذ عنه أنه لا ينبغي لكل أحد أن يتمادى في هذا الباب وأن يشغل به نفسه هو من الآخرين للعلم في مبتدا أمره من يجنح إلى التنبيش عن هذه المشكلات في كتب الاعتقاد فيضر إيمانه ويفسد قلبه والواجب على الإنسان أن يعتني بالحقائق الإيمانية دون الاغال في التفاصيل التي تضر به فالإنسان إذا تلقى صفات الله عز وجل وعرف أسماءه ينظر إلى معانيها وكيفية التعبد به فإن هذا أعظم من الشغل في بعض الفروع التي لا تجدي على الإنسان نفعا وإذا تلقى الإيمان باليوم الآخر وتفاصيل ما يكون فيه من عذاب ونعيم ينبغي له أن يشهد قلبه هذه الحقائق ولا يكن ذا ولع ببواطن تلك المسائل من المشكلات التي تذكر في مطولات كتب الاعتقاد فإن لكل عقل قدرا وينبغي أن يعرف الإنسان أن قدره في عقله من المبتدا ليس كما يكون عليه إذا استمر في العلم ووصل إلى هواصته أو منتهى فمن راعى هذا الأصل نفع وانتفع ومن ترك هذا الأصل أضر بنفسه وياك تجد العلماء لا يذكرون مسائل في الاعتقاد ربما ذكروها في دروسهم بحثا لكنهم لا يذكرونها تفصيلا ثم يأتي بعض الناس ويأخذها من درسه أو من إجاباته له ثم ينشرها ويشيعها عنهم وهذا من الغلط. لكن الناس لما صاروا لا يفرقون بين ما يكون بين العالم وبين أصحابه وبين ما يكون للعالم وبين ما يكون للناس صاروا يذكرون عن العلماء كل شيء فيشكل على من لا يدرك العلم من الناشئة ومن العام. وأكثر عطب الناس وخللهم في العلم هو من سوء أخذهم له وهذا آخر التقليل على هذه الجملة من الكتاب وبها ينتهي الإيمان بالكتب ويستأنف والمصنف رحمه الله تعالى يمكن آخر من أركان الإيمان بالرسل